بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواهی بخشنده مهربان تبارک الذی نزل الفطان على عبده لیکون للعالمين نذیرا گورو پیروز او ذاتی که قرآنی با سر بنده خواهی نردو تخوارو تاتر الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا اوزاتكد صلاتي ملتي اسمان كانوا زويه أوا وهج من دالب وخيبريان نداو كسها وبشين يلفن الرواي وملق داريدا وَهَموشت چي دروست كرد و اندازي بودياري لهمو واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه Biraz galakvatan parastırayım ki ambo xoyma bir yar dava ki hiç tek gün az nathan, balku xoşyan gün kılavun, da salatyan niye bo xoyan naziyan nasudu kazans bagyenen, haruha merdenu jianu zindugun ve xoyma bedasniye. Ve Allah'tan افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أولاك بروابون ديانوت بيقمان أم قرآن هيتسنية زقل درويتي قورا كمحمد صلى الله عليه وسلم هذي بستوا وكساني تر بو أمهل بستنية أو أو وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا وفي الروايان ديانوت أم قرآن بسرهات داستاني فيش وكان محمد صلى الله عليه وسلم داواي كردوا بوي بنوسا إنزا دخوين دريتو بصريان دا ببيانيان ايواران دا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أي محمد صلى الله عليه وسلم بل ذات ناديت يا خوارا كهمون هيني آسمان كانوا زويد زان براستي أو برد بردي مهربانة. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا بيبروايان ديانوت اماتسون بيغمبريك خواردن دخوات وببازار دادروات بوتي فيريشتيك نينرا بو ايلا قر اذا ترسين اربع او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا يا غنزيلات الاسمن وبفره بدايا يا باغيه Vastemkaran dayanudbe imandaran, ey vatanhashwen piaveci zatudekra u kautun. O, zor. Kaçif zırbu lkel amthal, fızllu, fala yistigun semila. Seirket son mu ne ipuz botude nwa, bohu ve gumrabun, سَأَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا جورو بيروس او زاتي اغيربي ويل دنيا دا شاكتل لوي بيبروايان دريان بوتساز دا باخات كرو باركان بجيريان دا درواك Vatan koşkut bu fera ham dene. Bel بال الساعة سعيرا راسناكن وانيا بل كأوانباء باوري إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا كاته أم آقرأ لدور وأوان دبينات نركونا علي قروب ليا سيد بيستن كنشان رقوقين زورية ليان وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُورًا وَكَاتِ بَجُوتْ كِرَاوِي دَسْتُ وُقَاتُ مِلْيَا لَكُوتُ زِنْزِيرْدَا لبيده داويت يا تونو لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا أمر داويت يا مردني أك مكان بل مردني زورب قل أذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء بليء آية أمتها خدرا يا أو بحشت همي شيءي كبليندرا أو بباريس كاران كباداش تو سلنجام وأكاميانا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسولا لو بحشت ذاهر سيا بوجه بهامي شيءو ببرانوا أو بليء نكل لايم أولئك بالسياره ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ا انتم فيقول ا انتم اضللتم عباديها اولئك ضلوا السبيل ولو راجد اخوا او ببرستانك ودكاتوا لقل او برستو يانجل اخوا ان جاء خوفا فاسترا وكان دلى اي منتان قمرا كرد يا اخويا الريقي الراستيان وال كرد من ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فاستราว كان دلنا هاكو بجردي بتو بو إما شايست نبو كبيز جللتو فاستราวك بو خمان دابنين بلام نازو نعمة الداب أوانو باو با فيرانيان حتى ويان ليهاد يادي لبيرتو. وأوانكو مليتي تياتوي بخيربون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ندقه عذابا كبيرا وابا بتبريستا كان دلي جابيكمان فريسترا وكانتان ايوة انبدرو انذا ندت وان سزاي خوال اخواتن لدان وان يالمتي خوا وهركز لاي واستنبكات حاول بو خواد ابني سزا يتي سجين وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إيما قشتو هر كامله بيغمبران مان نادبير بيغمان او ان خوار دنيا خوار دوا وببازار دارويشتون وا إيما هندقله اي و مان كرد هوي تاخي كرنوي هندي چي ترتان اي خودا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاعْتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا وَأَوَانَيْكَ بَهِي وَايدِ دَارِ إِمَنِينَ لَرُوْجِدْ وَايدَ آدَلِينَ او بو فریشتنانه درې ته خوا ورو بو سرمن یا خد پروردګان من نبینين سوین بخوا براستي او ان له درونی خو یاند خو یم به ګورې د زانی وسرکشیه چی ګورې ان کرد يوم يرون محجورا او رجيف ليش تكانت بينن كاتي مردن يا قيامة لو رجدا هذ مش ديك بو توان بارنيا ودلين بنامان بدأ ببنادهني بارزروا. وقديمنا ما عملوا من عمل فجعلناه بابا أم ثورة. هاتين هكردوا يا شيء هكردبو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بهشت يكان لو روجدا لتاكترين جيغادان ولا باشترين شويني حسانوي نيورواندان وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا وَرَجَى آسْمَان لَدَّ بِالَقَ الْهَوْرِيَ تِسْبِي هَمُوْ آسْمَان دَقْرِيَتَوَا وَفِرِيشْتَكَانِ نِيرٍ أَخْوَارَ وَكُومَلْ كُومَلْ أَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا لو رجدا رو فلمن روايت تنهبو خي مهربانا أو روج الرج رو شزور سخت لسر باوران ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ورجك كستمكار قبتكات بهردو دست ودلي كاشكاي لقل بيغمبر داريقاي الراستن بقر تابر يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا آي تياتون بومن خوزق فلان كسم نكر دابها ولو خوشا واستيخوم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للانسان خذلانا دراستي او كسيكردن بهاول من الى قران ويلكرد دواي او قران بيجت باورم بيهنا وشيطان هميش فشتيكرو فشتبردر بو ادمي زاد وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وفي غنبر الله عليه وسلم وتي أي برد قارم أم قرآن يا واصده هنا وجوهه بينادن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا أبم جورا آب محمد صلى الله عليه وسلم Kadjati to da kere Da manna obo hamu peygamberi Dijmeni gülü tawa anbaran Basa farwardi gari Drenmuni kar uyar mati Dredbe Waqal الذin keferu Lew la nuzil Alayhi ta wahidah Kذarik Linuthabbit Behi füadaka Warat telna Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Hemen Kur'an'ı büyük zahar bu dağına bazen rağa دامان dağman bazen dua Bu dağlı tuğayı Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Bu Kur'an'ı dağmaz rağın bahsiz و Bu dağın ayet kani khuamun boğuna ardın barabara ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هرمونا ومسلاك تبوابن لرخنا وفشل نارنا إما ولا ما كيما بوتهنا وبراستي وجوانترين رونكروا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أولائك شرّهم كانوا وأضلوا سبيلا أو كسانئك بصر رخصار يندابرين رادا تششرن بود وذخ أوان خراب ترين زجاج ينبوه يا ورجاشان ونكردو جمراتهن ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً سين بخوا براستي تورات من داب موسى وهارون إبريش من كرد ياريد داري فقلنا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا إن زاوت من هر دكتان برون بوصر أو غلي كباور ينبع آتكان يو بدروي زانن أو سالنا وما بردن بلناو بردن يچي زور خراب وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا قَالِي نُوحِ إِشْكَاتِي فِي غَمْبَرَانِ يَمْبَدْرُوَزَانِ لَآوِي لَفَاؤُدَ لا نُقُمَانِ كَرْدٍ وَكَرْدْمَانٍ بَحْنُدُ عِبْرَدْبُو واما دمان قرطبه بوستم كارا سزاي سخد وعاد وثمود واصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرا وقلع عاد وثمود خاوني صاروا بيركان وزر قلي ترك لنا وان يندابون لنا وما بردن. وكله ضردن له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا. وبوهم ينتدين منمن هنا وبلامبير ينكر دوا. وهم ويان ما لنا وبدبلنا وبردنا تشخراب. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ نُشُورًا سوين بخوا براستي اوان تبربون با اوشار دا شري بسر دا بارين رابو آيا اوان اوشار برد باران كراوان نبي وانيا بنيو يانا بلكو اوان بتماي زندوبون ونين واذا راو كاين يتخذونك الاهزوا ان هذا الذي بعث الله رسولا واي محمد صلى الله عليه وسلم كاتيتو ببين بس قالت بيدكنودلن ا اميا اخوانا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وذل النزيبو لفلسطين وكان ملا مبدات أجر لصر فلسطين يا أخو قرن أبوينا يا لدها تودا دزان كاتي سزايخوا دبين. شيء عمراتلو ريغا يوان كردوا هو هواه اف انت تكون عليه وكيل ايديت او كسي هوا ارزوي خوي كردو تپرستراي خوي اي تو ابي بو تحسب أن يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا آيوا دزاني زوربي أوانا دبيستن ياتيداقن أوانا هرواق <تصفيق> آجلن بلكو أوان قمراتريشن أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا آية نابيني پر وردگارت صنص سيبري دريش لبان لبانجي بيانيان وطاخور خلاتن اگر بيوشتايا رائد اگر بوستاوي دوام دبو لە پاشان خۆمان کردە بەلگە لەسەر ئەو سێبە سونکە ئەگەر خۆر نەبێت سێبەر ن نسرێت د قضنا إلينا قدضي سرا پاشان ئەو سێبە بۆ لای خۆمان دەبینەوە بە شێنەی و کەمەەکەمە نایهێڵين وهو الذي جعل لەکوليلى ل باسمەسووب و Kişeyi bo kurduğun bada pâşırı pâşak Wa و bo kurduğun baha midbun Wa roji bo hastan dana wa Wa huwa al ladhi arsalar ziyahı bushran Baina yedey rahmetih Wa anzalna min as-samai ma an-tahura Wa auzat eka Bakan da peş ولا آسمان و باران دومان آوه چي لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما و كثيرا تازوی مردوي پید بوجينين و آوه دادين بو لواني درست من کردون آجل و خلقاني چي زور. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سين بخوا براستي تي أما بتنزور أم إيشان من جوري لنوان يندا تابير بكنوا بلام زور بي خلق <تصفيق> ذقلا سبليو بيبا وريه تيان نابيت. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اگر بما ويستا بيگمان دمان نار له مو شارو شاروس کيگدا تر سين ريك فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا توات التوبه جويبي باوران مکہ ببلقكاني ام قرانه بربركانيتي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا خوازاتك دو درياء بر الله كردوا لبال يقدى أما ينشيرين سازقارا كآوي روبار كانياو أبي تريان زور سويرو طالو تفتا كآوي درياء كانا ولن يوان اودو اودا بربست چيداناو برگيري ڪري چي تا اودو ااو وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وذاتك لاوي مروف آدم زادي دروس كردوا انزا او آوي كردو ته ويرسلكو خزم وَبَرْوَرْدِ جَارِتْ هَمِيشَةٌ بَدَّ صَلَاتُهُ تُوَانَاءَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا و به بر وایان بر دوام دجی پروردگار و نخرافه و ما ارسلناک و نذرا اي متو مان تنهاب كمجددر و بي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل من لسر قياندني إسلام هيت كريو پاداش تيقل Bala am herkaz uyuz tiyir regeyi parvardigari gire, babi gire. Ve tövkkel ala al hayi iladhi ila yamutu wa sabbih bi hamdih, wa kafabihi bi dünubi ibadihi khabira. Huzbı bastı tasbihat بس بوتو كخواء بجناه بقناه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أخوائك آسمان كانوا زويد روس كردوا وأواش لنيوانيان دا لشج روش روش عرش باورمان پچببه او شیوکی بزانین او خوای مہربان کوا تفرسیال لزات یابک کبهاموش تزانا او اگایا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا لما تأمرنا وزادهم نفورا وكاتب وان بوتري سجد ببند بوخوای مہربان dalayn arrahman cheya emanay nasin as sujaddain bo auza thik tu firman man pededet wabam da durkout nwayan la raygay raziyatr de be tebarak allazi ja'ala fis samaa'i burujan wa fiha sirajan wa qamaran munira ta kubegardu piroz au khwayi kala asman da tan durus ودعنا وعلى آس من داخل ورشانك دارو مانجي روناء كروا بوزوى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأو خواه ذاتك كشو روجي لجي يكتردان يكتر يكتر أو بدواء يكتردان دينو شوين يكتردان جرنوا وأو كسبية بي بير بكاتو ودروس كروا وكان إخوا يبقى أنه يشكر في وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بند تأيبت يكاني خواي مهربان كسانيكن بويقار ونرميدرون بسرزويدا بيلود برزي وكشخوا فيز کردن وكاته نزانو نفامكان بوتيناشرين لقليان بدوين وتيق ظلين پ ان گناه نبيت والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكسانكن لشودا بو پروردگار يسجد بر نوشونويش دكن والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما وكسانكن كذلين أي پروردگار سزاي ذو زخمان ليلادة براستي سزاي أو لا نتوي بردوامة إنها سات مستقر ومقامان براستيدو زغزاي جو شوين ما نواج كзор خرافة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكسان يكن كاتم مالو سامان خرز دكن بو خو يانو خيزانيان نزي درويو نرزيليو دس نو خاو والذين لا الله الله ومن يفعل ذلك يلقى عثاما وكسانكن لقل خادا نا پرستن هيس پرستراوي چتر و ناكوجن هيچ کاسي كخوا كشتني أويا او يا ساخر دوه بحق روان به وزيناو داو پيسي ناكن و هركز نبكات كباسكران يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سزايب وتنبار ذكريات ولا رج قيامة داو. بابران وو ببير رازو دوزغداد ذو زغدا إلا من تاب وأمن وعمل عمل صالح. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سيئاتهم حسنات وكان الله حَسَنَاتٍ حسنات اللَّهُ الله رَحِيمًا. بزگەل كس تووب کرد بو باور واخوا همشلي بردي ببزيا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا وهرك استوبي كردو كردوي براستي او كسدغريتو بولاي اخوا بگرانوي تشتاو والذين لا يشهدون الزور واذا مرضوا باللغو مرض كراما وَبَنْدَكَانِ خوا کەسانێککن کە شتی درونااد و کاتێ تێپەررب بەلاشتی بێسوددا کە ئەنجام بدر لەلا نەفامانەوە تێپدەکەن بەڕێزەوە بێجوێداە نەفامان والَّ نائدادكر بآيات رهم لم يخّ عليهها سيا وکەسانك نکەون بە سيادا بەكري چێري والين يقولون رنا هذانا من أزوااجنا وذرضياتنا قرة وجناالمتقينئماما ووكسانك للمتقين إماما كدلين أي و بمانك بپیشوای پارسکاران و لخواترسان اولائك يجزون الغرفة بما صبروا و يلقون فيها تحية وسلاما اوانيك او صفاتاني انتيايا تاداش ددرين و بپلو كوشت برز لبهج دا بخوي آرام گرتن یان ولو شوين دا صلاویان لدکرل لانفرشت کان وزور بگرمی خالدین فيها حَسُنَت مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بَبْرَانَ وَتْيَادَ دَمِي النَّوَى ثَنْجِي گَوْشْوَن مَانَوِيشِ ما فَوْشَا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا أيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَايْ خَلچِينا پَرْوَرْدِگار اگر دعاو نزا تا نبی کتی زور بتا براستی عینی خواتان بدرود زانی برواتان نهینا او بزوی تولکی خطا